بوك تو نيغة انفيرتغ تسعة واربعون تسعة وأربعون. الرياضة. الرياضة. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس مارس يا جا، أك بويغ نعم، ينبغي أن أتحرك نعم، يجب أن أتحرك أك غان نا اسبورتسلب أنا مشترك في نادن رياضي أنا مشترك في نادن رياضي Ons speel sokker. Nalabu kurat al qadam. Neluab kurat al qadam. Ons swim often to. Ahyaanana nasbah. Ahyaanana Of ons ry fiets. Aw narkab al darrajat. Aw narkab al darrajat. Daar is 'n soccer in ons stad. Yوجadu fie medienetina istad kuret قدم. Yوجadu fie medienetina istad kuret قدم. Daar is a swimpad met 'n sauna. Yوجadu kathalik masbach biji sauna. Yوجadu kathalik masbach biji sauna in a golf baan ويوجد ملعب جولف في التلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون daar is 'n sokkerwedstryd حاليا مباراة كرة قدم تعرض حاليا مباراة كرة قدم. المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. في من سيفوز؟ من سيفوز? Ek het geen idee. La adri. La adri. Op die oomlik is hylle gelijk op. Halyyan ta'adul. Halyyan ta'adul. Die Skytsrachter is van Belgia. Al-Hakam min Belgika. Al-Hakam. من بلجيكا نو اس دار توجد ضربه جزاء الان توجد ضربه جزاء هدف واحد ل هدف 1 ل